وعلى المؤمنين فليتوكلوا ولقد نصركم الله ب بدر وانتم اذله ولقد نصركم الله ب بدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول لم مِين أَلَك فيك أي مِذكُ رَّكُ بثلاث في الاف من الملائكه منزلين ان يومئذكم ورضكم بثلاث الاف من الملائكه منزلين بلا بلا تصبروا وتتقوا ويا. يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يُمْدِدْكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَخٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ يُمْدِدْكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَخٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا جَعَلَكُمْ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا من عند اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ وَمَنْ لا نقص إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا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 وَِدْلهِم فيِ السَّمواتِ وَماافِي أأَض وَِل فيِ, في السمواتِ وَما فيِيأَض يَغفِرُ لِمَ شَ وَيُعَذبُ مَ شَ يَفِر لم شَ والله غفور رحيم والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه يا ايها الذين لا تاكلوا الربا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَاتَّقُوا وَأَفع الله وََّّسول لعََّكُم تُرحمون وَأَفع ما وَسول دعَكُم تُرحمون